يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء قد جاءتكم وشفاء والصدور وهدوء رحمة للمؤمنين قل بفضل الله, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا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 الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا في فيه وما يزبوع ربك من في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين